وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلي ويا سماء أقلي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين